Allahumma salli ala Muhammad Allahu salli alaihi sud sud sud ni sang sayari o fi shadrif inam pir شكر العطاء يا المدد وإن الذي يستفيد فيه النبوة فيه النبوة إن جوان بدج النور غات دك وندا المشرى في ربيع الأوج والتنوّت كار. Let's keep it